ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله ولكن كونوا ربانين ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون